o h、oh, oh. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يا من بين يديه يوم لا شك فيه ولا مرا يقع فيه الفراق وتنفصم فيه العراق تدبر أ م ر ك تدبر أمرك قبل أ ن تحضر فترى وانظر لنفسك و ا نظر لنفسك نظر من قد فهم ما جرى قبل أ ن يغضب الحاكم والحاكم رب الورى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرى يوم, يوم تشيب فيه ا ل أ ط ف ا ل يوم تسير ّ فيه الجبال يوم يظهر فيه الوبال يوم تنطق فيه ا ل أ ع ض ا ء بالخصال يوم لا تقال فيه ا ل أ ع ث ا ر وكم من أ ع ذ اعذار ر وكم من أ تقال فترى من قد افترى يقدم قدما ويؤخر أ خ ر ى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا فينصب الصراط فناج وواقع ويوضع الميزان فتكثر ا ل ف ض ا ئ ع وتنشر الكتب وتسيل المدامع وتنشر الكتب وتسيل المدامع وتظهر القبائح بين تلك المجامع ويؤلم العقاب, العقاب وتملى المسامع ويخسر العاصي ويربح الطائع فكم من غني قد عاد من الخير مفتقرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا